الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي اتقل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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَنَائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ والجعل ادعياء اقو اباكم ذلك قولكم باهوائكم والله يقول الحق وهو يهدي السنيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط من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 فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا منهم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 عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ريحا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 زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزانا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسربنا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا مَسَّؤُلُ الْفِتْنَةِ لَأَتَوْهَا ثُمَّ سَؤِيلُ الْفِتْنَةِ لَأَتَوْهَا وَمَا لَبِثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَنُولُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّتُمَتَّعُنَّ إِلَّا قَلِيلًا